على انا انا انا انا يعني انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا خاشعا يعني خاش يعني ذليلا عند حكم كذا عند خشكيني بو في أوجت النبوي القرآن دهاتي ده وأخذنا رب العالميني أو آية البحث الموازنة يا رب العالمين كنا نبحثي غضب ولعنة يا رب العالمين كنا نبحثي جهنمتي ده هيك لو قالك ترسيد الوا آية وقفد رب العالميني الوا كثريتين آيات يعني متشققا يعني همو دار شخص شغبيد اف من خشية الله الترسيد رب العالمين دا يعني تياه چند موازنه او چند بقوته او چند بايته رب العالم مشتاك اما اف قرانه و تياه اكينا بخاره دا خوش كيني و دا شخص شغبي ترسيد رب العالمين دا و دا رابط عملي به قرانه كانت اما مروف اغلب المروفه اف جاه ما بوينه اينا اخاره او چنها نا دلت وا بنا رنبنو نا عمالي بيتكونا نا ترسا خداي لالوا زغول بيت اذا دلت ملوغا رغتراً عندك ملوغا رغتراً لشي ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قصوة يعني ابرا غم بجد دلت هنگو رغبون وكي برانا وبراش رغتراً وكنكرب العالمين مصيبا وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار عندك بره وياه دي كوني وياه ريبل بكن رتينه ده و ان منها لما يشقك فيخرج منه الماء عندك تين وياه الشق بنود اهله ده و ان منها لما يهبط من خشيه الله عندك برتين دي ده راهنمای ترست ربرالعالمین ادب اجتماع است که ما قرآن بو چیا کینه بخوره دا چیا نرم بید و نیم بو و قرآن ترست ربرالعالمینی دا و دا خوشکی نی تو درابید عملی ویش دیگه تربرالعالمین نه به قرآن د بویتیم و دا خویش دیگه تربرالعالمینی سرمه حرام کلی و دا همون شخص شعید ترست ربرالعالمینی دا و ترست و آیت ربرالعالمین نه قرآن د بس رباع مش معرفة هنقولها فريكلي ما بقوليها فريناكليه. من يدري تقولي تبيا نرمش ثر بنالچة. الچيوي وتلك نضربها للناس يتفكرون. خلك خراب وتفسيرك هذه هي هذه الفئة تبج لو أنزلنا هذا القرآن على جبل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم كما افقران ابو چيه كي بريكره لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله طبعا افقران تخشكيني درابط عملي تسيرت خودة در شخ شعبين أما يا محمد صلى الله عليه وسلم ما قرآن ابو چيه كي بريكره مبتوه كي بريكره يا محمد صلى الله عليه وسلم وما أو ثبات أو بيتير داتا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 او یعنی چته كه نه عادي طبيعي نه بو به امريس الله عليه السلام اي كه صحابه بي ستروجكه چون كه پيامبري سر چون كه نه اون پيچه كيش نه گره ديش واكه وحي بو هات بي چون كه بي گرامو گديده چون كه منبن چون كه لشه سك نه عائشه بيتروز بنا خد بي روز دنيا قلق قلقا صار بو پيامبر سها وقت وحي بو داد و ان جبينه لا يتفصد عرقا يعني بشتي وحي خلاص بو بشتآنيا بي عمبالي حمودة بودة چه بودة عراقية يعني هن اشتاكي مازم بو بي عمبالي صلى الله عليه يسال جرام بو با هندش قرره يعني ايك الوا تفسيرات افايا بشتاك اما بو جياء فرايك الو جياء تحملتر اما ما ثباتك و هنيا فهيكيك الزور يعداتك قدت تحمل بكي واختي اموحي يبوتا تنيري و تو بيهينيا خالكي بس يا راجح تلي و هما مشهور تلي ويزور تأ وأوعولي ما جدي تفسيره إن رب العالمين بهندشي وتوي تلك الامثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون إش نعم مثال عن بحر كبد ويجيم فكر أخدة ذاك كانوا زراعة خدة كان القرآن ما بونجوه نأتي كدلتين جو بيتشربند بينرم بنبون رابن عمله فيبكان إني هكاء دلتين جو بينرم نبون وعمل بينكر وترسأ خذل الله دلتين يعني هما دلتين جول تجاير هنگیتی به آن حساب و نیم راجعه نفس خوب کنده و مراجعه دلیل خوب کنده، دیو سح کننده، خاله و کیما و کیار نافندگویی، و دیویت اسباب این دکو دلیل دوش پیشیله بنجیرا پاش به هکس سر به این دماد دمیرن. نیم وقت دلیش میرن، ملودیشله. مادر دمیروی میر. ما بس گیانه میر، بس دشته، ویش دیگه فایده گیانه و الدنيا تبدأ وش همدي آخرت كي؟ همه كي بو آخرت ده ها كي؟ وش ده كي ده بو نفسه و نفسه اماره بسوء ونه تو كي؟ نه بو نفسه خراب ده بو چه خدا و ده ديوه چه و ده, و ده, و ده و كي؟ و ده عمل و عبادت عمل صالح هو الله رب العالمين سريعه سورته وديمائه كبه سورته هل بهنده دس بكر كرب كر العالمين اللي بحسين ما اصنات يا اخوكه مهند نافت وصفت خدمه بيجيل قيسعه سورته جتيف هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم ترى رب العالمين وكفر بني نقي كان يدري او يرش بجيت اوي افتهموا دسيدا وباشوان هماتك بس الله هو الله يعني بس الله أو إله حقه وعبادتي بس بيتا كذا يديها مو يتنا هم يتباطن الذي لا إله إلا هو يعني وش إله حق نينا عبادتي لا يمكن هذا عالم عبادتي تبجلي رب العالمين هم يتباطن ومش شرك وكفرة إلا هو بس إله حق يراسكياه هو يعني كياه يعني بس أو أوفامي رابو كيت تذكرين هو <تصفيق> هوي ابو هوي بيوهر هو هو باميره ونيا بو همو هو يعني بس او رب العالمين يحق اله حق وعبادتي ببسمي ذكرن عالم الغيب رب العالمين اوشته ام ظانين ومعلم رب العالمين علم رب العالمين غيب ام ظانين وامنا هي بود بینی تو علم پی هی و شهادتی و اوشتی هم بینیدیش بینیش اولا لیمه پیش چاوه ماه در چه هم ببینیم چاو چه هم ام نبینید اما ام هست برکین این گرشت هم نبینید بس ما ایمانا پی هایی های. های که هایی فکی چه؟ هوا این هم نبینیم بس هوا های آنیا این هم عقلا ظانیم که چه دیش؟ روح این عقلیم روح ا If you're walking روح fishing go fishing for all your health, but still not any thing. If so fishing goes on side, and animals do it with you, what do you call this pressure- What do you call this pressure? Whenever a person is این اگه دوستی من یا سا گهرب، اما گرچه دیگه مهیونیا، افقوا مغناطیسی هم واد عادی دا، هم واد کیش دخواریانی، اما می‌آورش تنهایی تام نبینم، اما محس بتی. جدکاس و ازرنکت، اگه گویی عالم الغیبی، این ربع این بس غیبی، زنید و چش نزنید، آوچه دنبینه ربع امین عالم پینی، او نبین تو قرنیا، ربع امین بحثی هد وگری، هم بینن و گذانن ویرش زنید، هوالرحمانو. العالمين. العالمين العالمين. العالمين؟ رب العالمين آكل نوتي الرحمانة بس العالمين بس نوتي كدي رب العالمين برهندش واني من دعاء كما قال النبي يوم أم نبينين بس هذا الشيء يا رب العالمين عذاب قبری نبین، كما قال عذاب قبری هابو، پیامبر صلی الله علیه و سلم چند کرد. می‌دونیم که نباید شنید. کس نبینیم می‌آوریم شی. منی کس جین نه چه نه بود دنیای دار. منیا کس منیا همودا برترست منیا به عذاب قبری کس نه چه ندار، کس نجی. منیا جین چه نه بودا، منیا خلاصون آفندی تعلیمی را برامیکشیدند نتمن. بس ابش هيك الرحمن رب العالمين طبعا الرحمن الرحيم هذا هو نوبه رب العالمين هذا صفه الرحمات الهاي والرحمن يعني خذاني رحمه موازنه يعني عظيم الرحمة ومعنى هدي اشاركي علماقوتي يعني رحمتك عام رب العالمين هيك بو ايمان دارا بو مشركه بو كافره بو هما ورحمتي وسعت كل شيء طبعا مش رحمه منها مشركه بغتي امو اشتاكی وجهتی رب العالمین ما لدت همه رس قلدت همه بشکادت همه رب العالمين يعیع عم بو همو کسی کی حی يعني خدان رحمه بردوام الرحيم يعني خدان رحمه بردوام ويا خاصه و تعبته امان داره به الوكی رب العالمین و كان بالمؤمنین رحیما الدنیا بآخرته رب العالمین افرحمه هیت دنيا إذا رحما كتبت يحيب إيمان دارك توفيق صارح وعمل صالح، وعمل صالح، بل دليشنين كتو ثبات دليسار وآخيات جاء رب خاص رحما كخاص بها، يقولنا حتوال يخوش بذي خلاص كتب، الأقر جهنا من دبتت بحشرة أبقى الرحمن الرحيم هو الله جاء رب العاني، بس أو إلهي حق، بس أوه الله يعني أو إلهي حق، وعبادة بس دبوية تكرن، الذي لا إله إلا هو رب العمي جاكو يتأكيد لربا لكو إله الدينينا يدحق إله الديني بشي رب العالمين عالم عبادة اللي كان حمو يدباطنا إلا هو يحق واس أوا كو يدينينا رب أصل ديني هي إذا كنت تأفاها نبي تتشوش نيا بلا تهند مو صالح مادم توحيد النية وتعبادة رب العالمين تناكي يهموا هذا بشبه الملكو هذا إيه كلمة رب العالمين يا. يعني او ملكة همشش يدا دا سويدا داس حلات هموه داس سويدا داس ورب العالمين مالكة وشي إيش مالكش مالكة يعني همشك ملكية وملكه همو عرض وسمان وعروض ما بينه ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن الدنيا نحن قالك نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن بس نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن It's the Mecca of the بس But what are you going to say? You are going to say A mess you go out to malaise As the Mecca's the blood of the sea Ask the wings of the Sky When there is someesse in the sea what is the900 meaning of the Van يعني دمائيك باكش جيه العيبو كيماتيه لن رب العالميني القدوس يعني القدس يعني الطهارة القدس يعني الطهارة والقدوس يش صيغة تيه صيغة <مبولغة> مبالغة <مبولغة> يعني جلك باكش جيه عيبو كيماتيه ونقصانيه تشش نفره تشه ونفر العالمين دنيا رب حسب الذنكات بجرب العالمين وكي ملك الدنيا مالك الدنيا اخنا بو وقت د الصلاه و بكف دسي و يا مالك د صلاه مو العالمين والسلام السلام نامك رب العالمين يك معنا السلام يعني رب العالمين يسلامةلشة؟ آ عيبك يا مطيع وسلام يعني رب العالمين إيش؟ شئ دي إيش؟ إيش معناه ده إيش ده؟ السلامة لشة؟ آ السلامة لشة يا رب العالمين أبي تو عمل صالح يا رب العالمين ونيا السلامه رب العالمين من قولا من رب الرحيم نيا بقى السلامه كرب العالمين ونيا او عبد حسكه دنيا رجا كمت اهلي بحشتي سلام اتكدسر او كسي حسكه رب العالمين او مرو حسكه الدنيا دي سلامه كتلشي ونيا الخرابيه وغنها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 ولكن واهب لك ان يكون هناك والمؤمن يعني المصدق يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر ان والمؤمن معناه ده يا رب العالمين خو يشلخو كذي، إيه؟ أويش أكل معناه ده يا رب؟ عالم همو أمين كذي الشيء الزلمة، يعني رب العالمين يقول وما ربك بظلم للعبد ولا يظلم ربك أحدا ما أنا بظلم للعبد، ون رب العالمين يقول تي أز زلمة كسنةكم، عالم همو أمين الكذي. الظلم لالی رب العالمین. بعد نه دنیا داشتن ظلم و ناخوشی بدکه، بیش خورشکای ویر ونیا عدالت و ظلمیه. خورشکای ویر واسطه ناخد. خورشکای ونیا ویر خرابی ونیا قوت عالم هم مو الچه؟ آل ظلم لالی رب العالمین. ون رب العالمین ونیا ویفخوش ونیا یه تصدیق و توحید خواکی. یعنی چه بس از اینها أسئلة يحقم شهد الله أنه لا إله إلا هو ثم يقول شاهد يداي يقول تشو إلا يدحقنينا إلا يأسنغم هذا يعني المعنى المؤمنة يعني يقول تصديق تصديق راس إلا در عبادته هو يقول بس أسئلة يحقم عبادته ومدت هذا يعني المؤمن المهيمن هذا يعني نوع ذلك رب العالمين يا. المهيمن يعني هم عالم الديني ولكن مراقبة هو ملك والمهيمن ومن يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه يؤمن بانه وهمت بنيت و يقول همه هاي مراقب يعني مراقبة يعني مراقبة كيت كات همه عبدالخود كات العزيزو قد قال هنده داش غاب العالمين يعزيز عزت يعني سر أم لاليمة ونيا سر بلندية سر كفنا يعني همه قابه غاب العالمين سر كف ديا يعني قال هر كس اكير غاب العالمين ونيا عذاب بوغرر كده رب العالمين سويد لهاد ساركبه وكي ما دنیا ديه اه بس اهل شرعه يكاين بس نظام قد ديه شرعه چلهاد ساركبه اند خسار بيد رب العالمين عزيزا هل ايه رب العالمين عذابه هنا تنده ده اهل هلاب جيد وكاس ناشا چه بگه انت رب العالمين اه خرابي بگه انت رب العالمين اوه عزيزا الزت اوه يعني امو قابه اوه ساركفتی امو قابه اوه چشتاك حس کرده ک ونيا هيك حسبت الدنيا بني دي بنريط وكاس نشي ضرار الجبار يعني هي موازنه الجبار هيك يعني العظيم وهي هيك يعني الجبر يعني جبر إصلاحها اا أبي بدل در آواپی وگردد تو نیست وگردد آبجنس جبار. چرا رباعمینش جباره؟ چون که دلیتو آگسه وتش کندلیتو چه کد؟ چهت کاته؟ میگه آگسه نخوشی بوده تو نیا رباعمین چهت کاته؟ وینا خوشی سرآت کد دل آ چهت کاته؟ من بله دیال جبار. و تیم معنی آل جبار و آل جبرش یعنی خورتیاتیه. میگه رباعمین حس کریش تهیب کد؟ عالمی همه پینا خوش بید رباعمین دچکد؟ جبرهم قرتي ديكت همش إيه كل معنويات الجبار رب العالمين أوش دي حسكت ديكت عالمي هما بين خوش بيت هما صدينيا المتكبر ويش بيت إلا إذا يا يعني عن السوء والظلم يعني رب بلندل شيء الخرابية، الظلماء، الكيماتيا، والمتكبر يعني ما كبر يعني معزنتية وأفصي فتاه طبعا بس يا رب العالمين يا تشينابي مرفش بكد، تشينابي مرفش لالخو في صفاتي بيداق، لانه بي كيماتي بي وانيا وهم ما صار بس كيا بس رب العالمين هيك كسي كافصفاتي لالخو بيداق ك، هذا شد جال يا رب العالمين <تصفيق> آه فايم منازعه ومنافسة يعني صفة ذاك ما صلى الله عليه وسلم بجيد الكبريا والرداء والعظمة إزاري مش أفهاج كأشياء منن ها منن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 ومعاصمتيهم هو بويا برهندهش هذا صفاته بس اللياري هي بس اللياري رب العالمين عندك هي رب العالمين هي هو هي ما رحمة صفات من رب العالمين من في الارض يرحمكم من في السماء واه اما اصفاتنا شنو بيد حرام من شكتب بالفلاحه بيد قلبو شنو اصفاته بس ابن الله رب العالمين هاي سبحان الله يعني رب العالمين يبيك يماتيه يبيك عيب اما يشيكون او مرود مشرك ابي كيماتيه دون رب العالمين وقت اكيد كان شريك رب العالمين رب العالمين هنده موصره او كيماتيه رب العالمين دنيا شين كي كي كي كاشري جرب العالمين أقرب العالمين كذي كت ما رب العالم <تصفيق> بو يعني أربعة ونيات ويجرب العالمين كاملني أبى أشجع يا رب, رب سبحان الله يعني رب رب أو مروّف أو مخلوقات مشترك كنا شريك رب العالمين رب العالمين أو فاتو أو كيماطين أو دنيما هو الله رب العالمين جالك يجيب توابعه سورته دا ونيابة كان جرا كان رب العالمين مال بيجي بس أو إلى حقه عباداتك ما بس بجيبك الخالق الخالق خلق يعني كنا وتغذير كنا اوه تو چه تاکی وانیه پانیاوی و دریجیاوی وانیه مازناتیاوی و کچکاتیاوی خلید چرا کهید آه بودانه چه تاوانیه هنده دی دریج بید هنده دی بلند بید هنده پان بید هنده دی زراف بید اوه چیه؟ اوه شوره چه بشنه؟ خلق ناف لغتی داری چیه؟ تقدیر کرنه یه با عمین قدر را با همون چه بری خلقش ایکل چیه؟ مراتبال چیه؟ مراتبال قدره آف مراتب خالقه همون شتک یه چره کری؟ همون شتک میه چه میه چه کری؟ همونی قدره که بودانای دانا که چند بیده چطف بید کنگی کنگ ده دهید او بشت او وقت حس کردی او هم بیچه کرد؟ بیچه کرد او بیچهش؟ بیچشت او بی سبب جوره هي العالمين ده شاكر جوره العالمين شايد سبب شاكر آدم عليه الصلاة والسلام بيه هموجش تك يعني ما يعني وين سبب بيه نور ربعمین پسانه او دچیکد هرسته که حس کد دچیکد الباری او همش هدیاگریده بخالق او دچیکد نه و اشتی ربعمین استهی تقدید کد و دیاد کد و نه دچیکد و دی انتدری داشکر آشکد چونکی اینکه معنا الباری او یعنی الفهورو ربعمین و نه داشکراکد و انتدری و دچیکد و بیشتر ربعمین لیک جد معنای او و وحدت رب العالمین مخلوقات چند که تیش لیکس یه چیه کدیش؟ اتفاقی وانیا لیک جدا کرین. آفند مروریت هن هموکیه کنیا. نیافند حیوانات هن هموکیه کنیا. بلکی وانیا بجنه وانیا حیوان بزن هموکیه کن. مر هموکیه کن. با سالولی نف لی شبانی دچ بیشتره. آه ده یک بیشتر. وشیب من بزن که و خواهد من اوتی نیگه که ای نه مثلا نیرومی آتیش نه افصانوه آه امایش او تو اوزانی تو که به هولی که جدا کرینه آراب العالمینی نه باید مروفاش هم ماب گره و دو تو دوم روانا بینید و با هموشتکی باید که چوید حت دوید بین جمک و نه شکل ایک ده نه با ایلا مروف از بس ده بيشتغل كبرتو تلاجده ما ركى عالعثماني اللي يجبل. نعم من أجل أن بيجين أو صيني وكوري ونيابة هم وچناء هم واجيء كن هما بيشتغلنا هم وچناء هم شلو بيخدشوا ده بيشتغل كن بيشتغل. أيش بدل بيشتغل؟ هما كده شو النافذة ده شو هاي؟ هادا ليجده كي. نعم الباري هو يعني أربعين ألف صنف ونيابة مخلوقاتنا هم وليش هاي لا؟ منی جدا کلینا. هر ایکیونیا اشتراک دای که یتایباد بتبیه. و هر معنا الباری او، چون که با بریه، یعنی چل ها در بریه. ای؟ آن شی بریه. یعنی لونی خونه هلا، لونی مروی نما. فکر کردی ایش بید؟ منی این لونی مروی نما، یعنی برد بریه من المراضی. یعنی اگر مروی چل ها، ایش گیانه عند إيه كل معنويات ألباريو يعني يا رب العالمين من يا كي كيماوتي وعيب لولينينا يبري الشيء كيماوتي وعيب وظلمة وخرابية المصورو المشهور جدًا في نابا نابا نابا الخلقو من يا والبرو والتصوير تصوير شعبان من الذي أوجد لكل مخلوق صورة مخصصة به يعني بوهر مخلوقه كي تشيد اناي شوا شكلكي دانا كي طيبت بيوا لا كما نشاء بل كما يشاء الله نوكي امحسكين فشكلكي دي حاسكنا كي ودانا ودي حاسكنا ربا عامل يعني ربا عامل يعني هو مخلوقه كي شكلكي ودانا تصويرك بينا كي ودانا وكيربا عامل حسك وكيربا عامل حسك جام هم ظاهري وني وقتي هم مرف بيت و نیا آن پشتی اینگه چو جارا کس نه اتلافی مرفی چو ملایکا نه اتلافی ترتیبش تو بیه و نیا شکل ترتیبش تو بیه اسبی بیه صوربیه راجبیه چوسته و نیا. آباعمی نه دو نیا شتو مرف نفظی که دایکا خودشه هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء وكير اینکی ربعاعمی حس که. آبها لس نواید جرداين جرداين پیگفه. الخالق و چه کرنا الباري يجب ان يكون هناك من يكون هناك او يكون هناك هايكي يكون هناك من هايكي هناك من يكون هناك من يكون جليدي من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك كيف يكون هناك دي يكون هناك له يكون هناك اي نوبه حموجوانتره يا له الأسماء الحسنى يعني او يعني جو اي بو جو كي ما تدنى يعني هالنوبه كي اي بو كي هو بس الصفات ونية عيبك وتره عيب، بهند ربي العالم يشبهونا دنا، أما الصفات ونية بيت بس الصفاتنا بيدام تجرب تجيكين، هن أفضل إجيك، شو كير رب العالمين بيأمر صلى الله عليه وسلم بجد إن لله تسعة اسما مئة إلا واحدة من أحصلها دخل الجنة، يعني بتهاكر سكيب ونا ونا تجرب كات. بركة معنا وفظانية عملي ببكات عبادة رب العالمين ببكات هنجي دشتت يعني ما قال نوفيت رب العالمين كيها؟ إحصاءه ونيا بركرناه قفير کرناه عمل بيكرناه أما نوفيت هم أم شده لكين؟ نوفيت من أنشأها؟ يعني هل كثير من نوفيت رب العالمين حسناء يا تماجوان تريد رب العالمين بخوب خدانا إيه وبيعمل بريبو نبيت يسبح له يعني تسبحات رب العالمين كان ما في السماوات أوشتناف عسمان هم هم رب العالمين كان. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم أبا عزه هم رب العالمين كان. لذلك يمكن أن يكون هناك عرفة وعثماناً همو رب العالمين وفي حال رب العالمين يبيك كيمات يبه عيبه وهو العزيز و جالك در رب العالمين يبه و همو قوى سر كفت يهو همو قساكي سر همو مخلوق يسر كفيت <تصفيق> و كس نشد خرابيه بجه انتوي وعزات وموظناتي هل يو يه هل حاكيم و هر شتاك جه خودا دانا يهد جوشتاك چه ناكي يبهشور شتاكي ناكد ناكا حكمت بيد ایلی هر شده کتگه ایلی حکمت و باشی فایده اتدهه ای و هم حدیثت هاتین سب دیمایی که با به سورته یعنی مجد هر کسی که بخنید یه هفته هزار ملائکت صلوات اصدن ميكر رس بیده و خاند و یه رو جه ملد بیتا شهید یعنی که شبه و خاند و یه شبه ملد بیتا شهید ام حدیثت همه بعیف و چو حدیث صحیح ومن ثمانيه وقته محدد اما هم حديث صليح بيوتي چه بيوتي؟ شرح شرح سرح سورته همه غلق سورة اوش اكدوا سورته كبه عمبلي صلى الله عليه وسلم نعوه سورة سبح ويسبحو داس بل كنين چرا تكرن؟ <تصفيق> يا سورة الاسراء او أل سورة الحشرة. سورة سورة <تصفيق> صوره صفه تيجي جمعه تيجي جمعه تغابنا يا ابو امو سبح ابي سبحادس بك ابو امو بيعمل صوامص يا واخاندين يعني بالصوره همو واخاندي ابو الهادي حيفا صحيح ما بيندي اما بس اخيره في صوره ما صحيح بينات يا صحيح واخي دعوان الحمد لله رب العالمين